إذا ما جاء أطاغوت عدو الدكيد والملة أذاق النقا ستنكيلت ويحكي قاتلتان قتلة إذا ما جاء طاغوت عدو الدكين والمل أذاق الناس تنكينا ويحكي قادلة القدلة قدل إذا ما غاب في قبر يخلف ضالما ميثل بن العابس قسير هاب وفرعن يا باعوه اصلا وفرعن يا باعوه واهل الحار تخشى جنون الساي والنبلة تموت يا ما في عز وهيهات من الذله واهل الحار لا تخشى جنون السعي في والنبل تموت الي و ما في عز من الذله من صادق حر اذا ما يبدا الجوله يخر اليوم ما غرور وحد من تهبط صادق حرا اذا ما يبدا الجوله يخور اليا ومما غرور وحد من تقصط الدوله امام منصا ديقن حرون اذا ما يبدا الجوله يخور اليا ومما غرور وحد من تقصط حتما انتصفق اذا ما جاء والمله اذقنا سثا كيلن ويا حقيقه ما غدا في قبر يخلف ظالما مثله إذا مغاب في قبر يخلف ظالما مثله بنو العباء سئرهاب وفرع يتبع أصله وفرع يتبع أصله اهل الحار فلا تخشى جنون السعي في والنبل واهل الحار فلا تخشى جنون السعي في والنبل في عز وهي هات وهي هات صادق حر إذا ما يبدأ الجولة إمام صادق حر إذا ما يبدأ الجولة يخر اليوم مغرور يخر اليوم مغرور وحتما التأس سطط الدولة يخر اليام قوم مغرور وحتماً سطط الدولة سطط الدولة من بآل أمي تتبدو صراعات بقتل وقمع تزول الحكومة في آله أميه ستبدو الصراعات بقتل وقمع تزول الحكومة Vaiバotsiitto tiiakaikaikaikaikaikaidi qqaikaikaikaikaikaika Turi nnaswa山 badulad Apadudududududududududududududududududududududu H ambitiousonosмов H saturation H H فن وفر العذابات بسجن وقهر وظلم وويلات فثار هل امام برفض وصرخه فهيات ذل تبدو الصراع بقتل وقمع تزون الحكومة وتأتي الطواغي بطبق المهمة ترن ناس ذلن وجوعا وآهار بآل عمي تتبدو وقم إذ تزول الحكومات وتأتي الطواغيت تبقى المهمه ترى الناس ذللا وجوعا وآهات ترى الناس ذللا وجوعا تبثوا بأرضين صنوفا. يا قاتل علينا علينا هاي يا صرخة. ايهات منا الثلاء. ايهات منا الثلاء. ايهات منا الثلاء. ايه من فثار الامام. فثار الامام برفض وصرخة. فهيهات ذلن. يا طاغوت ويا فثار رفض وصرخ و هيها تذلل يا طاقوت هيها و هيها تذلل <تصفيق> طيب باواجي في قلب رفض وصرخة فهيها تذل